والله يكون نسوي أصلما كله الله واحد مني زيد لي يوم من قيامة موقلا شن جسورة الأصلح هؤلاء وصف الله وصف الله سبحانه وتعالى جنة داره وعلى سانه العظيم الله صمد صمد اشني يعني صمد يعني ما له احتياج من أحد دوام لي مجليوه دوام لي باقيوه دوام لي مقتدلوه دوام لي من, من ملك مو ينطق أولاكي الله الله هيت كيسة يمحتاج بين الله سبحانه وتعالى الصغد معناتو بو انتو كله محتاجنا الله سبحانه وتعالى خو جادي أولادك يقرأون عجوبة حتى إن يعرف صورة قلبه والله واحد. كبرت أحد من يشيل القوارب فلا أمات يا أب لصورة شيء صورتي كذا هذا. القدي أب يقرأ مهندس في عبارة يطلع لنا من افتراض. أما مع الأدب نحن مبوجامو يرد يتوضّع. أما مع الأدب موالاتي ترعد ادعوا الله لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله خجاتي املك حصه والله حصه والله ايش سالتني مؤذين اهلا وسهلا فقير الوادتي صوت دويت يعني يعني اكيد انا ما يها فضل ما قلوه جينو مينو قل مات ساتي عدل اتنيك اللا جينو الخراب البيت جينو تيقل عوجالنا قل بار آه, اه لا اله اينا الله الله لينا حالي وقعنا قل لنا من يفسد تعصيل مياه مياه يجي شعرته قل بيه بداع قل بيه سمعت سمعت أحيانا مشكل سكر مين قط على وسط الجوف له محتاج فيه لم يلد ولم يولد قول النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى تلاه أيش هو الصلاة على سويا مع من ما نأكل